سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قديم هو الأول والآخر والطالب خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعوج فيها وهو معكم أينما كنتم والله يَمْنُونَ بَصِير لَهُ الْقُسْمٰوٰتُ وَالْعَرْشُ لَهُ الْقُسْمٰوٰتُ وَالْعَرْشُ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ يُولِجُ اللَّيْلَ في وأنفقوا مما جاء لكم مستخلفين فيه فالذين قد أخدمي ذاقكم أولئك أعظم درجة من الذين أنفهوا زرير من تحت الانهار خالدين فيها ذلك هو العذ العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا ام كننا نخذ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسونوا فاضرب بينهم بسرور له بناب باطلوا فيه الرحمة من تكم وترضضتم وترفضتم ورتبتم وغرقتكم الامان حتى حتى جاء امر الله وغطكم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفرون مأواكم النار مأواكم النار مأواكم النار, مأواكم النار هي مولاكم هي مولاكم وبإذنها ثُمَّ وَصِيِّينَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ, أن تخشى قلوبهم فَلا يَهُونُكَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى كِتَابٍ مِنْ قَبْلُ فَقَالُوا أَنَّهُمْ الْأَمَدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ الله واقره الله مرضاهم يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك اولئك هم امُّ وَانَّمَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَوْلَادِ ومثل غيب آجب الكثار نباته ثم ينيج فترى مصطرى ثم يكون حضاما وفي الآخرة عذاب وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ولضوان وفي الآخرة عذاب وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ولضوان جَنَّتَنَا وجنة, وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ثيمن يشاء ذلك قدر الله يؤتي من يشاء والله الفضل العظيم لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَماا فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمَنُونَ عن ومن يتولى فإن الله